بسم الله الرحمن الرحيم حميم تزل الكتاب. من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات وفي خلقكم وما يبش من ذا وقت لا في الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به الارض ثم انتيها فاحيا بالامر موتها وانت الرياح آيات الله نتلوها عليك بالحق أي حديث بعد الله وآله ويل لكل أفاك أثين يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر تكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب الأليم وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اِسْتَخَذَا هُزُوًا من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما هم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات رم لهم عذاب من أليم الله الذي لقد لكم البحر لتجري الفلق فيه بامره ولتبته من فضله ولعلكم تشكرون وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ في ذلك قل للذين آمنوا يغفروا للذين ما يرجون أيام الله قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء وَلَنقَضِيَنَّ آيَاتِنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لِكِتَابٍ وَالْحُكْمِ مَنْعُ النُّبُوَّةِ وَأَرْسَفْنَا قَوْمًا مِنْ صلناهم على العالمين، وآتيناهم بينات من الأم. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغي بينهم إن ربك يقضي بينهم يوما لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء والله ولي المتقين هذا Siedzieliśmy się w لفضيله كالذين والأرض في الحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتقذ إلهه هواه وأضله الله على علم وقتم على سمعه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعث الله أفلا تذكرون وقالوا ما وَمَا لَهُمْ بذلك مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يظن وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ اشتركوا <تصفيق> وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى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 لا عليكم فَفَرَضُوا مُعْتِقَةً قَوْمًا. وَإِذَا قيل إِنَّ وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قل ثم ما ندري ما قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين وبدى لهم شيئات ما عملوا وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء اتقذتم آيات الله هزوا وغرّتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يؤمن رَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ